Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil majid. Bal ajabuu an jaa'ahum munzirum minhum faqala al-kaafirun faqala al-kaafirun haza shay'un 'ajib.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 تبصيرته وذكره لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما أم مبارك فأمبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بسقاط لها ضلع نضيد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 ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عك غضاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد القياء في جهنم كل كفار عنيد من أهل الخير معتد مريب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 بَطَشًا فَنَقْبُو فِي الْمِلادِ هَلْ مِن مَّحِيصَ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيد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 وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقَ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ